يا ايها النبي حذر الظالمين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان منكم 100 يغلبون الَفَمِ مِنَ الَّذِينَ كَفَعُوا بِأَنَّهُمْ قَلْمٌ لَا يَفْقَهُونَ